112. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن اعْلَمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَضَاوِ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرُؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ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 112. إن الله غفور رحيم 113. بسم الله الرحمن الرحيم 114. يا أيها المدثر 115. قم فأنذر 116. وربك فكذر 117. وتيابك 112. ولربك فاصبر 113. فإذا نفر في الناقور 114. فذلك يومئذ يوم عسير 115. على الكافرين غير يسير 116. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا 111. وبنين شهودا 112. ومهدت له تمهيدا 113. ثم يطمع أن أزيد 114. كلا 115. إنه كان لآياتنا عنيدا 116. سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر 111. فقتل كيف قدر 112. ثم قتل كيف قدر 113. ثم نظر 114. ثم عبس وبسر 115. ثم أذبر واستكبر 116. فقال إن هذا, إلا سحر يؤثر إن هذا تأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تبر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار وَمَا جَعَلنا عِدَّتَهُم إلا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْثِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا تَبَ الَّْذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا 114. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء 115. وما يعلم جنود ربك إلا هو 116. وما هي إلا ذكرى للبشر 117. كلا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 111. إلا أصحاب اليمين 112. في جنات يتساءلون 113. عن المجرمين 114. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين 111. وكنا نقوب مع الخائضين 112. وكنا نكذب بيوم الدين 113. حتى أتانا اليقين 114. فما تنفعهم شفاعة الشافعين 115. كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَصْوَرِهَا بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ 119. كلا إنه تذكرة 110. فمن شاء ذكره 111. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل